وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار لباسي الاسم معرب أو مبني قشتنا ثم قسمت إلى أربعة أقسام مبني على الكسر ومبني على الفتح ومبني على الضم ومبني على السكون يعني أويك أخوة علامات دولس كدواء من الحركات والسكون مبني هي لسري هم على مبني على الكسر وهما مبنية على الفتح وهما مبني على الضم وهما مبني على السكون. أسأل يتسل تفصيلي أم شو مبنية على الكسر وهل وحدة ثم قسمت المبنية على الكسر إلى قسمين. قسمت يعني في المثل. قسمت المبنية على الكسر إلى قسمين. قسم متفق عليه. قسمك متفق عليه بين العرب. نحو هؤلاء هؤلاء اسم مبني على الكسره بين جميع العرب فان جميع العرب يكسرون اخره يعني يكسرون اخره يعني كسره بناء كسنا هؤلاء لا لا لا العرب لهؤلاء هؤلاء بويا وشوا هؤلاء في جميع الأحوال يعني في الرفع والنصب والجر جسم شنية كاسمه وقسم مختلف فيه قسمك كيشمان هي مبني على الكسرة برام عرب لني وخيانة خلافها وهو حذامي وقطامي ونحوهما من الأعلام المؤنثة التي جاءت على وزن فعال. اما قسمك الكشمان هي مختلفه هي او علمانيكا ناو بن بو مؤنث علم مؤنث بومرجه ولا سروز دي تشجبن فعال اما اجعلم نبو بو مؤنث علم نبو مؤنث لسروز دي فعاليج بهرنا ابي علم بعلم جبو مؤنث ولا سروز دي فعاليج بيت أمسي امسي دوم يا جوري دوم امسي امسي اجر تشد مابس به اذا اردت به اليوم الذي قبل يومك يعني الامس القريب اوكا دين يعني اجر مابسد امسي صالح قشه استبيت يعني شن مانق استبيت السبت ين مديكي دورتي او حكمكي تديهي امسي اذا اردت به اليوم الذي قبل يومك امدو انا مانحي مختلف فيه لمتنا او بين اميا كان وزنك لسرع عاليه بيت كعلم مؤنث لسرع بيت لقد أمسيا فاما باب حذامي ونحويها ونحوه فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا فيقولون جاءتني حذامي ورايت حذامي ومررت بحذام حجازي كان أوي معلمي مؤنث برسل وزني أو مبنية لسر كسر لأ لها رسي حالتي رفع نصب جر جاءتني حذامي حذامي مبنية لسر كسر في محل رفع فاعل جاءت جاء فعل ماضي مبني على الفتح كتأنيثة من كوي خياء كضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به رأيت حذامي فعل وفاعل حذامي اسم مش مبني على الكسر في محل نصب مفعول به مررت بحذامي مررت فعل وفاعل با حرف جر حذامي نائب اسم مجرور ويا ابن ولو با حرف جر شال اسم مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور وعلى ذلك قول الشاعر فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطاط بل إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي أم بيتا يعني أمدو دبيتا وتلاوى هي ديسمي شاعرة ابن طارق أحد شعراء الجاهلية أم حقيقة الله والصواب كما في اللسان لسان العرب أنهما لجيم بن صعب والدي حنيفة وعجل هي كسيك بناوي لجيم لكيك الشعراء و حذامي خزانتي حذامي خراء خزانتي وفيها يقولهما إنهم شعري لوصف كيوتوى خزانكي إخويا لخزانكي إخويا وتيتي معنا بيتك شويه ام افرت افرتكي صادقه لهم مقسيده هذه المراه صادقه في كل ما تذكره من قول فاذا قالت لكم قولا فاعلموا انه القول المعتد به الذي لا يصح خلافه يلزمكم تصليقها واليقين بما تقول سكاني تواوى بويا لش لمعنى لبيتي دوما فإذا قالت حذامي فصدقوها شاهدا كليا أجعله فلولا المزعجات من الليالي لما ترك الخطأ طيب المنامي أجل بروش كان النبي كمزعج للشودة ناعلا تنانت كركرش خوي خوشيب كا خوي خوش خوي بكات خوي شخوش هي خوي بكات أو مزعجا حليه فرينا نيان ابنه وكاري اويكا خو خوشكيدة دس بدأو برواد خطأ خطأ يعني كركور كركور الزمن خوشيها إسمها لا يا نه يعني كركور لا إيش تقول فلولا فلولا المزعجات من الليالي لولا جولي زور لولا حرفي حرف شطر غير جازم، بيا بيوتري حرف امتناع لوجود. يعني ما بس في امتناع شيء لوجود غيره. أكره لولا حرف امتناع به، وأكره لولا حرف شيء بي تحضيض بيت. تحضيل قالت هي كشو سر فعل مضارع بقول مناعلي لو لا تصمدون في طلب العلم يعني دعوي كشيء الصمود صمود هذا سر علم بالدوام نابن يعني بالدوام ببل أو قالت أجد لو لا شو سر فعل مضارع بمعنى هل هلادت يعني هل لا تصمدون في طلب العلم يعني صامدنا بن خو خورقر قرن خو راع قرننا بن اللي تطلب يعلم أما أقول لولا شو سير فعلي مضارع أكريل لولا حرف شبة حرف عرضة سام احتمال لولا أكريل حرف عرضة عجش هو سير فعلي ماضي لولا ساعدتني في بلوغ مقربي يعني شون يعني يا رمتيم نادي حاجة كم يش كم يعني تواوكم يعني دسم بي يعني بقى محا يشيخهم أما يتحر في عرض وشوارا ما قرر لولا تشيش بيت للتوبيخ والتنديم التوبيخ والتنديم أبقى كاتل شهر لقل فعلي ماضي أبقى لولا أنهيت خصامك مع أخيك موب توبيخ يترفى شي منه بوي توبيتر بس نبو تيرد نخور يعني مو معناته يتربزنا و عام شرق سوام من خلاف و امام قال يا لولاك ابو لولاك ريحه في شرب غير جاسم واك ريحه في تحضير به واك ريحه في عضبه واك ريحه في المتوبيخ وتندم باشا استا زورجر جوابي لولا زورجر جوابي لولا هيني بيونيا لم نابلة قريبه فلولا المزعجات من الليالي ما ترك ليرا على خلافي الغالب هاتوا لما لما ترك القطاطيب طيب المنامي شاهدك اذا قالت حذامي قالت فعل حدامي فاعل، فإن القول ما قالت حدامي دشادوباربوتوة بوأيك فاعل، فذكرها في البيت مرتين مكسورة مع أنها فاعل. وافترقت بنو تميم من فرقتين، بنو تميم وحجازكان بن بنو تميم بنات دوشا كان لعرب. وتيان مبنيه لسركس وافترقت بنو تميم فرقتين فبعضهم فبعضهم يعرب ذلك يعني باب حذامي كله اعراب ما لا ينصرف بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا فتقول جاءتني حذام بالضم ورأيت حذاما حذام فاعل مرفوع لام صرف هي ممنوع من الصرف مع ربة ممنوع من الصرف مع ربة باشا رأيت حذاما أو كاتأريشي حذاما مفعول به منصوب على منصب الفتحة ومرت بحذاما بحر جر حذاما اسم مجرور وعلامة جره الفتحة بدل الكسر لأنه ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف أريناه هيا لكنه لم يكن اعلم ان بعض لبني تميم يفصل يفصل بين بينما كان آخره راء كوباري اسم لقبيلة وحضاري اسم لكوكب وسفاري اسم لماء لا يشونه لا يشونه كان يشونه لا يشونه لا يشونه لا يشونه يعني أم بنتميمش أو أني كوا آخرك الراء سفاري وحضاري ووباري وأمانة غير ما دام آخرك الراء وأهل حجاز مبني على الكسر وما ليس آخره هاد هاتش هيكي آخرك الراء نبي هاتش هيكي ترببيه شرطين ميم هاتش هي لساوزني فعالي به آخرك الراء نبي أو كاذا شيء فيعريبه إعراب ما لا ينصرف ممنوع من الصرف وأما أمسي أي أمسيتونا إذا اردت به اليوم الذي قبل يومك يعني ديني على ديني حقيقي فاهل الحجاز يبنونه على الكسر حجازي كان ارا امسي مبني مضى امسي فاعله امسي فاعله ديني الرشد فاعل يعني مبني اسم مبني على الكسر في محل رفاعل واعتكفت أمسي اعتكفت فعل وفاعل أمسي ها ضرف نك مفعول به ضرف أمسي مبني في محل نصب شي ضرف زمان ما رأيته مث أمسي ما رايت فعل وفاعل ومفعول به مث مث شي حرف جر أمسي اسم مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور بالكسر في الأحوال الثلاثة يعني في الرفع والنصب والجر قال الشاعر منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورسي اليوم اليوم اليوم اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس تجري على كبد السماء تجري على كبد السماء كما يجري حمام الموت في النفس شاعرك ناوي التبع ابن الأقرن يان أسقف أسقف النجران معنى بيتكان أليت لحاشكا إن الخلود في هذه الدنيا ممتنع غير ممكن لأحد يعني معنوة لم دنيا كانت ناتوان المنطقة بوهنش كسيكدس نادا بلغش لسر أويكوان معنوة لم دنيايا نابت هموكا سبب امراد أويكا إبنين لو أحوالانيك خورهيتي باني در أشيد شوینه له شوينه درچه له شوينه جواب جاید خان زړه سورج وانه بلم سره دعای عزت بوته الله ورسه زد زد یکم ځار سوره شنګدار دعای تیشکین ما اوتاو زد بوته و اوابت کا بو لیک حوالچینې شمس که ګوکه به کی ګوریا یک حوالچینې بل يعتريها التغير والافول ان يصيبها التغير الافول ألا تراها تطلع من جهة غير الجهة التي تغرب فيها ثم ألا تراها تطلع حمراء صافية ثم تغرب صفراء تشبه الزعفران في صفرتها ثم يقول أن أعلم ما يحصل في وقت الحاضر لأنني مشاهد له وقد احتال على أن أعمل شيئا ولكن ما حدث أمس مني ومن غيري لا يمكن لي أن أرده لأنه قد ذهب وانقطع ومن لا حيلة له كيف يأمل الخلود؟ يعني من يستأزانا чем بسالده، ودونيش تجيبه، وما ما ضابي فصل قضاي أمسي، بلانشي وقد احتالوا على أن أعمل شيئا، ولكن ما حدث أمسي مني ومن غيري لا يمكن لي أن أرد. من أمره تعلم شيبك. بلان أيك دواني تزبيت لوا التو، تعلم أي دواني بغير ماو بسيمان بب ماو دسكالي كملات عموما منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي وطلوعها حمراء صافية صافية صفيه حمراء وطلوعها حمراء كيف تطلع الشمس؟ حمراء حالة أي صافية الصفية حالة صفيه حمراء وغروبها صفراء كيف تغرب الشمس؟ صفراء. كالورسي جار ومجرور ايش جار مجرورك؟ ابيت الصفه بشي صفة بو السفبو حالك بو صفراء دو كجار ومجرورك اعرابك <تصفيق> ابيت الصفه بو بو حال كالورسي يا اتواني بغي حالي دوما وطلوعها حمراء صافية لها دشانات واني كيف تطلع الشمس حمراء كيف تطلع الشمس صافية كيف تغرب الشمس صفراء كيف تغرب الشمس كالورسي أكريد صفراء حالبة كالورسيش حالبة صافية حالبة حمراءش حالبة وأكريا كم دعنا كان ين حمراء حالبة صافية سيفي حمراك يعني حمرا يكشي صاف صفراء حال بيت كالورسي صفر سيفي صفراك كك... كو كشي بابيت كو ورسوابت كابو اكرت بكريت شي بحالك اليوم اقرب كسر بفتح كنتوا ابيته الظرف اليوم أعلم ما يجيء به من امروا كيف يحصل على الروضة؟ أعلم أنه يحصل على الروضة أعلم أنه يحصل على الروضة فالما قلت اليوم أو كاتبت مبتدى اليوم مبتدى اليوم أعلم ما تجيء به جمله فعلي خبر أكلم أنه تو؟ بضم. الروض ونضى بفصل قضائه أمس فالما دون رجتها يعني توابها تجري على كبد السماء يعني خور شلون ديت بنو جري ديد ديت اها تجري الشمس يعني على كبد السماء كما كما يجري حمام الموت في النفس في, في النفس حمام الموت يعني قضاء الموت وقدره النفس يعني الروح يجري حمام الموت حمام الموت ما هو ان قضاء الموت وقدره النفس والروح فامسي في البيت فاعل لما مضى فامسي فاعل لما مضى مكسور كما ترى شو كان ومضى امسي ومضى أمسي. فاعل مضى امسي فامسي في البيت فاعل لما مضى وهو مكسور كما ترى وافترقت بنو تمي فرقتين فرقتين مفعول مطلقة لتبين العدد بنتا دوبشا فمنهم من أعربه بالضمة رفعا هيا أنا شي كدوة إعرابي كدوة بات رفعا وبالفتحة مطلقة يعني شي وبالفتحة مطلقة إما من الصرف فضم رفع بيت بأشيشية من الثواء نصب جر من الثواء بالفتحة يعني ممنوع من الصرف فقال مضى أمس بالضم واعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس بالفتح قال الشاعر لقد رأيت عجبا مذ أمس مذ أمس قل مذ أم الشعر مذ أمس عجائزا مثل السعال خمسا يأكل ما في رحلهن همسا لا ترك الله له النظرسة ولا لقين الدهر إلا تعسى أم من الشواهد التي لا يعرف قائلها وقد أنشد سيبويه البيت الأول منها ألي أمانا نازل قائدك أن يشاهد زماني فصيح على بيتان صالي شنبوة صدو سیو دو یا سیو پنج، هه سیو دو بیا سیو پنج بود، یعنی یکی گله و ای اگر نزین که مقایل هیچیه. ای اگر بیش زنی، لذای صدو سیو دو یا ستو اگر نزینشه، حد جه، حد جنیه. اما بل سادو سیو آنها یشنبه یکی دوا. کامو بل سادو سیو دو و کایا سادو بی یا قائلی نبود. القصيد <سؤال> يخانج بها الحجية، بو شو اللي كاتي فصيحها أبوه، يبقى ما بس جاهلي بو، فيكم وصلى الله على محمد.